بوك تو دفدشم تريس ثلاثة وعشرون ثلاثة وعشرون وش سينو تعلم اللغات الأجنبية تعلم اللغات الأجنبية كوريوس <تصفيق> موكي <تصفيق> اين تعلمت الاسبانيه اين تعلمت الاسبانيه ار موكو هل تتكلم ايضا البرتغاليه هل تتكلم ايضا البرتغاليه طيب اش موكو اير نعم واتكلم ايضا شيئا من الايطاليه نعم واتكلم ايضا شيئا من الإيطالية ما نترودو جوسكالباتي لابي جيراي ارى أنك تتكلم بشكل جيد جدا ارى انك تتكلم بشكل جيد جدا اللغات متشابهه إلى حد ما اللغات متشابهها إلى حد ما أصل أستطيع أن أفهمها جيدا أستطيع أن أفهمها جيدا تر إرق إ الصكون لكن التكلم والكتابة شيء صعب لكن التكلم والكتابه شيئا صعب اش دار داو وما أزال أعمل اخطاء كثيرة وما زال اعمل اخطاء كثيره براشاو ماني في تصحح لي دائما ارجو ان تصحح لي دائما Jūsų tartis yra visai gera. Nutkuka, jėidun tamaman. Natkuka jėid tamaman. Jūs turite nedidelį akcentą. Aindaka basytą basita. Aindak lakna Galima atpažinti, iš kur jūs atvykote. jis ash-shakhsu من أين أنت يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت كوكوسمتك ما هي لغتك الأم ما هي لغتك الأم هل يسانك تلبوس كرسوس هل أنت تتعلم في دوة لغوية؟ هل أمتا تتعلم في دورة لغات؟ كوكي ودوفيلي نوضويت؟ أي منهج تستعمل؟ أي منهج تستعمل؟ دبر شوما تو نجنو كايف يسبد لا أعرف اسمه في الوقت الحالي لا أعرف اسمه في الوقت الحالي не العنوان لا يخطر على بالي لا يخطر على بالي اشي بمرشو. لقد نسيته للتو لقد نسيته.